Alif lamma, mim lamma, ta Ja, dat No, <laughs> o <laughs> o wa sharikum bi us <Sess> ورغبوا إلى الله من الله من حق وضعوا منه ما كامل السلام قل من يرجعكم من السماء إلى الأرض أمن ينف. السماء ومن يخرج الحي ومن يخرج لكي من ويسرد منك من الحي ومن يدبر الأمر فسألهم الناس فقل أسلاك التقيم فذلك من الله ربكم الخط فماذا بعد أن تقيم تبارك حب كلمة ربك على الذين تذكرينه أن أهل الجنة يرجعون حقاً إلى أهل النار يرجعون en toen ik hier de dieren had, ik hier de dieren had, ik وقال انني ساقوم بذلك ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت I'm <laughs> you. You're <laughs> the That, that. what I want One S kann Vertraue und glaube, Ja, تقرى على الله تلاكنا رضى لنا شجاعة في سبيل الله ونجرى من غنيت Dat de jongen niet dezelfde is. <Sess> en dat je de jongen niet dezelfde is. de de وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ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 Yeah. يَا رَبِّ أَرْزُقْنَا مِنْ